Amre Jok. Hassan. النظر وجهت ركالا. تزعل لو على. خطواتي بعالة هنا لو ما بخاف شيء زملاء في الراية الكعبة مجنون وحش كن ما رجعش مش شرقي لكن وعيوني بتسبي نازل مكان في العرك بتجربي هل الزمن أول كفأ تختم على مدارس خذ من الف و اتصني الحروب قاسي ضايع ضميري الدفن غايب بقت ناسي ماشي وكان قاتل وجيبي خلصته شبح بنص الليل وسلاح شرسته كتاب العز والويل حطته و دنته مصان ده والباقي قصته كنت مجادر رقم واحد ابني العيال لي واسمي نسبني ولا حد يشكل باني انا مين هيشكلني اسمي هيفتن عالم بطلوا ومقطع جسمي أعتي القلب على خصمي داف على لين الأذن ومرح في رسمي حبيتك بدي عشت الحياة مزكون وخدت على الحب سعى أختار في الكون وحياتي مش ملعون لو خوفتكم جثة لازم أعيش مجنون ما الناس يا ما مطوب عاي متعركة بارس العرادة ومعم الفرقاط اللي نبيته في الأبار ماشي مشوار د أنا وحش على السكة ولا عين على شربح ودنق وطرأح أنا مش حعداء دماعي سابت ليومات ناسا واسمي بيشرة شايف سعي المحدثة شكل المجال خرّة قوتي فتح مدرسة الكل وبلاش ألا واني المهر والمسا حفرت مشطرة هايش تود ولا شو بتسكت أنا اسم في الكما داعيتي العيرك بتكزم عينه أنا جريزى بالساحة ومتتكزم لو ساعتي عزيزى قصادي بليش مش أعداء في عايش مخيف جوا الحياة بعافي. قلبي مع Kafe, la niya bka ti sahiyf, wu sahiyf kuli sanafay. Wuni ayro pwal mo, wu sikka magtuo. Siya al gagpama wujua, wu ti ba manuwa. Dayo احفر بايدي قبري ونسيتني من بدره صار صح, صح كانون البعدات من قلبه بيغني لولو لو دعو ما جالوا توزعوا ابني ابو طال ده البابا عايش شغله ده لا ده بالالم الجا Let the doo remake hasriya ala boca